بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم கீ அஜபன் அன் ஓ ஐநூலி ஓம் அன் அரிச سِرِ اللَّيْلِ نَأْمَنُ أَن لَّنْ يُقْضَى صِدْقٌ عِندَ رَبِّ جِ قَالَنَا كُن فِي إن ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام மாசி சு سَمِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ غَالِقُ مَغْوَمٌ كُنْتَ تَبْدُو أَطَلْتَ تَن جاو يدهي يماو جنكم جميعا واقد الله